الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ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 قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيكَ آتِي بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ